عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهكم التكاثر قال يقول بن آدم مالي مالي قال وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت